يكاد البرق يعني نزك أفرستها أفرنهاها يخطف أبصارهم بكناوان أبلز دوارجر دوان كرة كذا كلما هرجرك أضاء لهم أفرنهاها ركوان بوان رون بكث ما شوفي اتنافرنهيدا ببريدة وإذا أظلم عليهم قاموا وهكر طاريبو أرناه النما بمنا الجهد وجعينا المنافقجك اتوصان هكر تشتاك القرآن دا كيف وانبي بيتان ابدلي وانبتان هنجده چيكان بيجن افتشتها رواصط وهكر تشتاك القرآن ابدلي وانبت هنجد رواصطن ولو شاء الله وهكر خد لذلك بسمعهم ض ولبنوان وان بطن ض ولوان كاتن كربذن وابصارهم ضفنا وانج خذ تعالى بنت حيله ان الله هندك خديا على كل شيء قدير يبتشبويا السر هميتشتا